في <تصفيق> أنصار الهدى متى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نسم ونغمض كي لا نمسر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقع سقول من يمنع زحف المهن مات الإحساس فصرنا من غير فؤادي يذكر نبصر إخوان غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالمعروف ولنها عن فعل الشر ولنتركها عذارا دجلا خلقت كين عذاب ذكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثيرا ما عدي تتققر ما تذكر ليس بعذراك بل في يوم المحشر لما لا تتتقفر لما لا من منه تصاب تتركما منه تصاب في أنصاف بي ركب الفيدان واطلوبي ثأر الشاهي فتيات اليوم كفاكيت اركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار في كتابي همه طمس الدين وكذا لفظ اللي ترابي مدل الإنسان أعماقهم في حرابي هجر الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي. ايوانات في غبي يا من تعمل للدنيا ليفع على ما تعمل أرضك غدا تصله نارا فيها تتقلق تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبكل فتره لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادح فلا تخجل إن الله عليم لنا تخدعه أو تستغفل فغدا إلّا أن ترجعان غيّك الرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله زاتقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل إذهب ولتطلب أجران ممن كنت له دعما بمن كنت له تعملا تال على المانونا بيريا إن أو أنا فلتكم صاحي رشيد حبيا صار الهدى ركب الفدا